قل هو القادر على أي يبعث عليكم على بَنْ مِنْ فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويديق بعضكم بأس بعض